Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kaaf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 وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِي مِن وَرَأِي وَكَانَتِ مَرَأَتِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُن كَوْلِيَةَ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 Ya Zekaiya Inna Nubashرك Ligulam Ismuh Yahyya Nam Najعل Lahu Min Qab Nus Semiya Qal Rab Anna Yكون Ligulam Wakan Tirm Rati Aqira Wa Qad Belag Tum Min al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 وجعلني مباركا أينما كنت وحوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم اختلاف الأحزاب من بينهم تويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم تويل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 عليها وإلينا يرجعون. وذكر في الكتاب إبراهيم. وذكر في الكتاب إبراهيم. إنه كان صديقاً نبياً.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 قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أَتِينِ قَرِيْبٌ لا تعبد يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن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 ولا أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ولا أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئلا متنهيل أرجمنك. لئلا متنهيل أرجمنك. وهجرني ملية. وه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 لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وكلا جعلنا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 والزكاة وكان عند ربه موضيا. وذكر في الكتاب إدريس. وذكر في الكتاب إدريس. إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديق النبي. ورفعناه مكانا عليا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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر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 الذين كفعوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا. قال الذين كفعوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا.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 لَنَاتِفَ لِيَمْدُدْ لَهُ رَحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا